وَإِذْ قَالَ الْإِنسَانُ لِأَبِيهِ أَنْ تَقُدْ أَنْتَ تَخْذُلُ أَصْنَامَ آلِهَتِنِ إِنِّي أَقْوُ وَقُومَكَ في وَكَانَ ذَلِكَ Ta-da! I وحجه قومه وَمَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا عَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا أفلا تتخذون وان كيف انخاف ما الشر كتموا لنا تخافون ان انكم and oh.